والضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعلهم رثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى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 إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا, أنا عابد ما, عبدتم ولا أنتم ما أعبد لكم دينكم وليدي.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 إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تبارك وتعالي لك الحمد على ما قضيت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 برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينه الايمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان يا رحيم يا رحمان اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رب العالمين اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا ويوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا يا رب العالمين اللهم إنا نسالك إيمانا لا يرتد ونعيم لا ينفد وصحبة نبينا محمد في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين